والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصادا ويرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ول يحلف إن ردنا إلا الحسن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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أسس, أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ